مثلا إذا كان الإنسان في مكان عمل كان الإنسان في مطار في محطة قطار في محطة سيارات على طريق المسافرين ويجي يطيل فيهم والناس ينادون على الطائرة وهذا كيف يصلي يخفى فيهم يقرأ بأقصر السور وممكن يكتفي بالتسبيح وكذا بواحدة أي نعم. إذا كان يؤذي الناس بهذه المجافات فلا يجوز له أن يفعل ذلك هذه قضية ما تحتاج إلى تنبيه ما ذكرتها على أساس أنها لا ليست من خواص الإمام إذا صلى إماما أو منفردا أو صلى مع أُناس فإنه يبعد شيئا بقدر بالقدر الذي لا يؤذي فيه غيره بهذا المقدار لكن ليس معنى ذلك أنه ينضم إلى بعضه ويصلي هكذا كما يفعل بعض الناس ثم إن مباعدة الفخذين من البطن لا يؤذي الآخرين وحتى لو أنه وضع يديه فإنه يرفع المرفقين ويستطيع أن يرفع من غير أن يؤذي لكن المجافات هي التي لربما يتأذى منها من يصلي بجانبه لكن هذا يختلف بحسب ارتصاص الصفوف يختلف نعم تفضل كيف إذا أمكن هذا إذا أمكن لكن من الناس من يؤذي فعلا بطريقة يعني واضح الأذية فيها نعم إذا كان زحمة فلا إشكال إذا كان زحام المقصود أن لا يؤذي الناس كيف إذا كان في زحام شديد يضطر إلى ضم أعضائه إلى بعض فهذا لا إشكال فيه لك الكلام في حالة الاختيار مع انتفاء المحظور نعم يقول هل الراجح يجمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد أم أن الراجح قول الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمده وقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقد يفهم من ظاهره أن حق المأموم أن يقول ربنا لك الحمد يعني من سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمحمد ربنا لك الحمد وإنما يكون الذي يقولونه في حال الرفع ربنا لك الحمد فإذا صاروا في حال القيام يقولون حمدا كثيرا طيبا إلى آخره قد يفهم هذا والله تعالى أعلم من ظاهر الحديث ولو أن أحدا فهم أن الإمام يقول سمع الله الحمد والمؤمن يقول هذا أيضا سيمى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا كان هذا الذي أداه إليه اجتهاد فهو مأجور لكن الأحاديث العامة مخصصة بالأحاديث الخاصة إن وجدت فيكون صلوا كما رأيتمني وصلوا كان يقول سمع الله لمن حمده وقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيكون ذلك مخصصا بقوله فقولوا ربنا لك الحمد نعم والعلم عند الله عز وجل يقول إذا كان المنفرد يتغير حكمه إذا أدرك الركعة مع الصف فما هو المقدار الذي تدرك به الركعة هل هو مجرد الركوع أم هو قراءة الفاتحة إذا كان المنفرد يتغير حكمه إذا أدرك الركعة مع الصف على كل حال القدر الذي تدرك به الركعة هو الركوع هو الركوع لكن ليس معنى ذلك أن المأموم يجلس وينتظر حتى يقارب الإمام الركوع ثم يركع معه فإن هذا يكون قد تعمد تفويت الفاتحة وهي ركن لكن نحن نقول من جاء متأخرا ودخل مع الإمام وهو في حال الركوع فإنه يركع معه ويكون بهذا مدركا إذا كان لا يشاهد الإمام هو في طرف الصف أو في صفوف خلفية نعم ما يشاهد أو حتى لو كان قريب لكن ما نظر إلى الإمام جاء وركع أو بدأ الإمام في الركع في الرفع فيقال طالما أن الإمام في الركوع أو قريب منه إذا زال في حكم الراكع يعني لم يصل إلى حال هو أقرب فيها إلى القيام فإنه يكون مدركا للركوع بغض النظر عما يقوله الإمام من التكبير يعني بعض الأئمة قد يكبر مثلا هو راكع وبعضهم قد يكبر كما هو كثير وغالب للأسف متى إذا وصل إلى فمتى يكون مدركا الآن أنت تصلي خلف إمام لا يقول الله أكبر لا إذا أنت صبق لو قلنا أن هذا حال نصف الأئمة يمكن في هذا الوقت ما أظن أن هذا فيه مبالغة بل بعضهم تعلمه مرة ومرتين وثلاثة تجد تصلي أمامه تقول هكذا تقول ترفع رأسك من الركوع مرة بعد مرة ولا يتغير فمثل هذا إذا كان يقول الله أكبر وهو منتصب قائم هل يكون إنسان مدرك للركوع حتى يسمع قولها سمع الله ما يكون مدرك ومدرك إذا أدركه في حال الركوع أو في حال قريبة منها بحيث إنه أقرب إلى الركوع بهذا الاعتبار إذا كان لا يرى الإمام ولا يسمع صوته لربما فينظر إلى المأمومين إن أدركهم في حال الركوع ما هو واحد منهم متأخر عموم المأمومين فإنه يكون مدركا له والله تعالى أعلم فإن شك فالأصل أنه لم يدرك الركوع يأتي بركعة جديدة إذا شك يقول ثبت عن عمر أنه كان يقدم بعض الصحابة في صلاة التراويح فهل يختلف حكم الإمامة في كون الصلاة واجبة أو نفل لا هو الأصل أن الذي يصلي بالناس هو الإمام أو نائبه الإمام المقصود به السلطان أنا فهذه هي السنة ولذلك كانوا أمراء الجيوش وهم اللي يصلون بالناس ولو كانوا أقل حفظا وقراءة وووفقا وعلما ف فإذا أنابوا غيرهم فلا أشكال فعمر رضي الله عنه أناب غيره ليصلي بالناس التراويح متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون وبعده سيأتي الكلام على هذه القضية إن شاء الله نعم في باب خاص في سجود السهو المشهور الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره أنه يختلف بحسب الزيادة والنقص إن كان لزيادة فهو بعد السلام وإن كان لنقص فهو قبل السلام وإن جسمعت زيادة ونقص غلب جانب النقص فسجد قبل السلام لكن هذا أيضا لا يخلون إشكاله سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله إذا نظرنا إلى مجموعة الروايات يقول ما توجيهكم ما توجيهكم للشباب هنا يقول يسأل عن الذهاب إلى العراق للجهاد وكذا هذه أجبت عنها مرارا ربما حتى في هذا المسجد المسجد ليس من مصلحتهم أن يذهبوا وهذا الكلام لا نقوله الآن نظرا لأوضاع موجودة مثلا أو أن السلطات مثلا تمنعهما لا لا كنا نقوله من أيام أفغانستان حينما كانوا يشجعون على الذهاب كنا نقولهم لا تذهبون, لا تذهبون لا تذهبون لا تذهبون وكنا نتوقع أن يأتي مثل هذه الأيام لأنهم يذهبون إلى غابة من الأفكار غابة بشاور كانت غابة ويذهبون شباب على الفطرة وبعضهم اهتدى قبل أيام تاب ثم ذهب وذهبت جموع كبيرة جدا يذهبون يجدون أفكار تطرح وليس عندهم شيء من الهلم نعم وأنواع من الشباه والجهالات وأشياء عجيبة جدا مع أن المجاهدين كانوا يقولون في ذلك الحين نحن بحاجة لسنا بحاجة إلى الرجال نحن بحاجة إلى المال كانوا يقولون هذا الكلام وكان مئات من يشجعهم ويقول لهم الجهاد فرض عين ولربما قالوا بعد ذلك كنا نقصد أنهم يذهبون للتدريب يتدربوا لماذا حول الشوائد تدربوا ما هي النتيجة ستبقى نفوسهم مشحونة يبقى الواحد منهم جاهز يريد أن يصرف هذه الطاقة فبقاءهم واشتغالهم بالدعوة والعلم وما أشبه ذلك أفضل من أن يموت الآلاف منهم جيد في مكان الناس هناك يقولون لا يأتون قسنا بحاجة إليهم ونفس الكلام الآن نقوله في العراق بل أشد الآن الفتنة ظهرت قرونها لكنا نتخوفه قديما ظهر الآن يذهب ثم بعد ذلك يذهب لا تدري بماذا يرجع ذهب للجهاد ثم يرجع بماذا مع أن المجاهدين يقولون نفس الشيء لسنا بحاجة إليهم بل حتى الذين يرون العمليات الانتحارية أو الشيء يقول إيش تسميها عمليات انتحارية أنا أقول حتى الذين يرون مشروعيتها هناك لربما أعطوه رقم بعيد يقولوا الرقمك 700 ما يصل إليك الدور متى يصل إليك وبعضهم يشترط عليه يقول ما نخرجك إلا ب هذا تكون تقوم بعملية من عمليات الانتحارية فلماذا يدفعون إلى هذا ليه والناس هناك يقولون لسنا بحاجة إليهم ليسوا بحاجة ليه؟ لماذا يذهبون المشكلة ليست في ذهابهم المشكلة إذا رجعوا هو يرجع بماذا لا ندري لا ندري بماذا يرجع هذا صبلا عن عمله هناك يعني قد يدخل مكان من أماكن الرافضة ويفجر نفسه فيه هذا الجهاد وذهب من أجل هذا فالغير المفاسد الأخرى ناس كثيرة جدا أقل شيء في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن أي يذل نفسه سؤل عن هذا قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق نعم يقول إذا صلى اثنان عن يمين الإمام هل تصح الصلاة هل تصح الصلاة المأمومين نعم ذكرنا هذا قلنا تصح الصلاة لكن السنة أن يصلوا خلفه ما هو القول الأقرب في صلاة المنفرد خلف الصف شرحنا هذه المسألة جيد ذكرنا لكم يعني ما قد تدل عليه ظواهر بعض الأدلة أما أنا فلا أصلي خلف الصف أبدا ولو فاتتني الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فاذا لم يفصل فيه لا صلات لمنفرد خلف الصف ما قال إذا لم يجد مكان نعم هو لكن لا لا أقطع بهذا هذا أفعله لنفسي نعم يقول هل تسقط السطرة في الحرم المكي أو المدني المدينة لا المسجد لا يسمى حرم المدينة فيها حرم ما بين عير إلى ثور لكن المسجد لا يقال له حرم ولا تسقط السطرة لا في مكة ولا في المدينة لا في مكة ولا في المدينة ولا يوجد دليل على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنوا منها نعم. وغير ذلك من الأحاديث وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان في المسجد النبوي الصحابة يصلون خلفه في المسجد النبوي لكن يقال في بعض الحالات في الزحام في الحج مثلا الناس صلوا عند الأبواب والناس لا بد يخرجون خاصة أو الذي يتقصد يصلي أمام الطواف أو عند مقام إبراهيم والناس يطوفون خلف المقام فمثل هذا تبقى واقف متحرج تقطع الطواف وتقول والله من أجل أن لا أقطع صلاته إلا أقطع صلاته فالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع في حال المشقات والزحام الشديد فمثل هذا لا يضيق فيه لكن في حال الاختيار صلي الإنسان خلف عمود في مكان لا يقطع الناس عليه صلاته تحرز من هذا يقول إذا كنت في النهار فكيف أعرف اتجاه القبلة وكذلك في الليل إذا كنت في النهار ممكن ساعة العصر وكذلك في الليل طريق القمر عن طريق طريق البوصلة يمكن أن تعرف عن طريق الشمال ممكن تعرف عن طريق الشمس في النهار الشمس الغرب والشرق والله وفي الليل عن طريق النجوم النجم القطبي في الشمال فأين القبلة عنك إذا اتجهت شمالا يسارك مثلا فتعرف القبلة بهذه الطريقة يقول إذا كان الرجل يصلي قاعدا على الكرسي وإذا قام الإمام قام فكيف يكون الضابط في صلاة يتقدم أو يتأخر نقول ظهر المصلي ظهر المصلي يكون مساويا ل ظهور المصلين ليست العبرة بالأقدام أما كونه إذا قدم ويتأخر من الكرسي لساوى ظهره نقول ينظر في الغالب في صلاته ما هو جيد ما هو الغالب في صلاته فإن كان الغالب الجلوس راعى هذا في جلوسه بحيث يكون في صفة يستوي فيها معه وإن كان الغالب القيام راعى في القيام والله أعلم يقول ما رأيكم في من يقول بأن القرآن يحتاج إلى إعادة تفسير فكما يقول هذا الشخص بأننا نجل المفسرين كمن كثير والقرطبي وغيره محمد الله فهناك أمور اجتهدوا فيها ما نقرأ فسرها كقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون فيقول بعض المفسرين يقول هم الذين يؤخرون الصلاة حتى نهاية الوقت ولكن الله تعالى قال الذين هم يراؤون ويمنعون المعون فهم الذين مصابون بالرياء وليس الذين يؤخرون الصلاة حتى نهاية الوقت وغيرها من الآيات فما حكم إعادة تفسير القرآن على خلاف ما أولا السلف رضي الله عنهم هذا الإنسان ما يعرف تفسير السلف وإلا كان ما احتج بهذا السلف رضي الله عنهم قال بعضهم هم أهل الرياء الذين هم عن صلاتهم ساهون هم أهل الرياء لأن الله قال الذين هم يراءون ف. وقال بعضهم هم الذين يؤخرونها خارج الوقت وقال بعضهم هو الذي ينتظر وهذا لا يخرج عن قول من قال بأنه المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى آخر الوقت ثم ينقرها كنقر الغراب فكل هؤلاء يدخلون في هذا العموم في هذه الصفة الذين هم عن صلاتهم ساهون ويدخل فيه من دخل في الصلاة وقلبه مشغول عنها بدنياه مثلا لاهي ما هو اللي يقع له سهو في الصلاة هذا يقع لكل إنسان وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شد الناس تحضارا صلى الله عليه وسلم حضور القلب في الصلاة لكن الذي يدخل ولا يدري ما صلى هو صلاة صورة فقط لا يعرف خشوعا ولا يستحضر شيئا مما يقوله ولا يدري ماذا قرى الإمام صلقه ويشقرى في الأولى والثاني ما يدري فمثل هذا داخل في هذا العموم فهذه الأقوال جميعا حق وداخل في تفسير الآية ولا حاجة لأن يعاد تفسير السلف رضي الله عنهم والسلف لا يمكن أن يخطئ في فهم آية وهذه الكلمة اللي يمثل عليها بهذا المثال أخطأ في المثال ولكن هذه الكلمة يقولها بعض المنحرفين يقولون نريد أن نقرأ القرآن قراءة جديدة لسنا ملزمين بفهم السلف هذا الكلام باطل لا يمكن أن السلف يفهمون فهما يجتمعون عليه وإن تفرقت أقوالهم فيأتي من من المتأخرين من يفهم غير هذا الفهم فيعود ذلك على أقوالهم بالإبطال سواء اتفقت أو اختلفت هذا لا يجوز وعندنا أساسيات في العلم عدم مخالفة الإجماع وإذا اختلفوا على قولين فليس لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث يعود بالبطلان أو بالإبطال على القولين يعني الأمة كلها ما عرفت المعنى فهذه مبادئ في العلم والذي يريد أن يفسر القرآن بفهمه هو بعيدا عن فهم السلف رضي الله عنهم شك أن هذا قد ولج باب ضلال كل إنسان يفسر على هواه المعتزل فسروا على أهوائهم والصوفية فسروا على أهوائهم وغيرهم من طوائف البدع والضلال والهوى فبإذن الله عز وجل من أصول السلامة من الأهواء والضلالات والبدع والانحرافات لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم نعم قل إذا كان إمام البيت يعني جاهل فهل يقدم الأصل أنه هو الذي يقدم إذا كان يقيم الفاتحة ويحسن يصلي أما إذا كان لا يقيم الفاتحة الحلة عن جلي أو لا يحسن الصلاة فلا يقدم وإلا فإنه كما سبق في الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه يقول ما حكم الصلاة الذي يسابق الإمام سبق الكلام على هذا قلنا إذا كان يركع معه لا تبطل لكن إذا سبقه فالقول بالبطلان قول الله هو اجلسي سيما إن سبقه بتكبيرة الاحرام فلا شك أنه وتكلمنا عن التسليم سمع الله لمن حمده هل هي للإمام سبق الكلام على هذا يقول إذا كان الإمام مدرس والطالب أقرأ فيه أقرأ منه وأعلم بالدين فما رأيكم إذا كانوا في في الفصل يصلون فالمعلم هو السلطان وأما إذا كانوا يصلون في مكان آخر دخلوا في مسجد هذا مدرس وهذا طالب فيصلي الأقرأ الأقرأ هو الذي يصلي يقول من سبق الإمام بالتكبير لكن عفوا يعني الآن لو المدرس والطلاب ذهبوا إلى رحلة من أميرهم؟ مدرس. فهو الذي يصلي بهم إلا إذا نام أناب واحدا منهم يقول من سبق الإمام بالتكبير هل تعتبر صلاته صحيحة ويعتبر صلاته غير صحيحة إذا كان في تكبيرة الإحرام يقول ألا يقال إنما صح في النافلة صح في الفريضة والعكس هذا الأصل إلا ما دل الدليل على استثنائه هل يستفتح في صلاة الجنازة يمكن الأخ يقصد يوم أذكر بأنه إذا قال مثلا الأشياء أنه كان إذا مر بآيات سؤال سأل وإذا مر ب بي... وكذلك ما ورد في صلاة الليل أنه كان يقول بعض الأذكار في استفتاح أو في الركوع أو... نحن نقول ما ورد مقيدا أنه سلم كان يفعله في صلاة الليل يفعله لكن لو فعله في غيرها فلا يبطل الصلاة ما صح في الفريضة صح ما صح في الفريضة صح في النافلة والعكس إلا ما ورد استثناءه وهنا ورد مقيدا فالصلاة تصح لكنه خلاف الصمة يقول هل يستفتح في صلاة الجنازة ويقول ويقال بأن أل في الصلاة للعموم كان استفتح الصلاة الأقرب أنه لا يقول هذا مع أن المسألة خلافية أنه لا يقول دعاء الاستفتاح لأنه لم ينقل والأمر الآخر أن المقصود بها التخفيف المقصود بها التخفيف يقول أليس الشافعي يرى التورك في التشهد الذي بعده سلام؟ سواء كان للصلاة تشهدين أو واحد والامام احمد يرى أن التورك في كل صلاة فيها تشهدا شهد الاخير الشافعي رحمه الله ذكر بعض الشراح أنه أخذ بحديث مالك بن الحويرث وجعل الجلوس في الصلاة على أربعة أنحاء والجلسة بين السجدتين والجلسة في التشاهد الأول والجلسة في التشاهد الأخير وحديث مالك بن الحويري فيه التفريق بين صفة الجلوس في التورك والافتراش فبعض الشراح قال هذا قال به الشافعي ذكر أكثر من واحد ممن تكلموا على شرح الحديث ونوي رحمه الله في المجموع ذكر أن الشافعي رحمه الله يقول بالتورك في كل تشاهد في كل تشاهد اتبعه سلام ممكن يحرر هذا راجع أحد الاخوان يقول يقول أحبكم في الله أحبك الله يقول ورد فضل بعض سور من القرآن مثل سورة الملك والبقرة وغيرها فهل ورد في سورة ياسين شيء لا أعرف حديثا صحيحا في فضل سورة ياسين وما ورد من أنها تقرأ على الموتى يعني من كان في حالة الاحتضار وردت روايات كثيرة